ذل آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى لذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم آمن رؤتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة فبشره بمغفرة واجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاء أهل إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما انتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون we te We niet En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 اجروا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه الههني يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة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 ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون انهم وإليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم لرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون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 ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكه يسبحون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 وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتموا إلا في ضلال مبين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 أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 وامتازوا اليوم ايها المجرمون المعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا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 لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وإلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرون ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون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 فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الانسان ان خلقناه من نقطه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم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 أوليس الذي خلق السماوات ولرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء ان يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبَحَانَ الَّذِي بِيَدْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالصَّفَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجَرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق